بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهبيه والسنة بسنته إلهي من الدين أما بعد فإن الإجارة إذا وقعت بين الطرفين لم تخلوا من حالتين الحالة الأولى أن تكون على السلامة فتستأجر الأزيرة فيقوم بالعمل على الوجه المطلوب دون حدوث أي ضرر من هذه الإجارة فحينئذ لا إشكال والحالة الثانية أن تستأجر الأزير وأثناء قيامه بمهمة الإجارة المطلوبة يحدث الضرر كأن تستأجر عاملا ليقوم بعمل فيخلح شيئا في الدار او نحن ذلك فيكثر ذلك الشيء فيثلفه بالكلية او يثلف بعضه ويعطل المناجئ الموجودة فيه ففي هذه الحالة الثانية يرى السؤال هل الأجيل يتحمل المسلوبية عن العين التي يطلب تطلب منه المنفعة في إصلاحها والقيام عليها فهذا يشمل كثير من الإجارات سواء كان ذلك في الأشخاص أو كان في الحيوانات أو كان في المركوبات أو كان في العقارات فأنت إذا استعدرته ربما أنه يستعدر لإسلاح الإنسان كالطبيب يقوم على إسلاح بدن الإنسان فيحدث ضرر في قده يعقل منفأة العضو الذي يراد علاجه أو يحدث ضررا في مكان آخر فيكون بإذن الله عز وجل سبدا في علاج موضع وراك يحدث الضرر في موضع آخر هذا في إصلاح الأدنيين ولربما تستأجره لإصلاح حيوان في البيطار تقوم بعلاج الزابة فيفسد او تعتلق صحتها بسبب الأدلية والعطاطير أو نحن ذلك أو تستأذره بإصلاح العقار كبناء بجال فيهدمه إصلاح بجال فينهدم أثناء إصلاحه أو إصلاح بجال فينكسر تهشم أو إصلاح الأمور الأخرى من المرافق المتعلقة بالبيوت والدور ونحن ذلك كل هذه الثور قد تقع في بعض الأحيان فالإجارة إما سلامة وإما ضرر ففي حال السلامة لا يسعى للسائل ولكن يريد السؤال في حال الضرر وهذه الحالات وهي حالات الضرر تسمى بمسائل الضمان في الإجارة مسائل الضمان في الإجارة لا تختفش بالأزيز بل ربما أنك تستعجر سيارة للنقل سيكون في السيارة ضرر وأثر على صحة الوافض أو تستعجر شيئا من أجل أن تقضي مطلحة, مطلحة منه سيخرج ذلك الشيء من المطلحة إلى المضرة كل هذه المتائل تسمى بمتائل الضمان في الإيجاب وتعم بها البلوى وتكثر منها الأسئلة بالشكوى ويحتاج طالب العلم إلى معرفة أحكامها وموقف الشريعة الإسلامية الذي أنصفت فيه الطرفين من الأزيرة حقه وأعطف النالك حقه فيريد السؤال ما هي الضوابط وما هي الأمور المعتبرة التي ينبغي العمل بها في مسائل الضمان فشرع رحمه الله في بيان هذه المسائل لأن بيان الإيجارة يتفجم بيان الآثار المتركبة عن الإنسان وقد تكون هذه الإسلافات والأضرار الهازمة تعطل الإجارة أو تعطل الإجارة فيما بقي من المدر كل هذا يبحث بالعلماء ويذين مسائله الفقهاء رحمهم الله برسمته الواقع تشرع المقنف رحمه الله في بيان هذه المسائل والدمالة على هذه الأحكام فقوله ولا يظهم الضمان غرامة الشيء الثالث إما بمثله أو بقيمته فالعلماء رحمه الله إذا قالوا عليه الضمان بمعنى أنه يأتي بمثل الشيء الذي أتلفه إن كان له مثري أو يأتي بقيمته إن تعذر وجود المثري وتوضيح ذلك أن الضمان يشتقل إلى وجود إثلاف وضرب وهذا الإسلاف فراء كان كليا أو كان جرئيا فإنه إذا فعله شخص بمال غيره بدون حق فإن الله عز وجل ألزمه أن يضمن لأخيه المسلم حقا فمن أترف الشيء حتى تعطلت ملاك عبود الكلية ولم يمكن الاتفاق به على رجل وأصلح ثالثا بدون وجه حق نقول له إذن مال وذلك لأنه إذا أثلفت شيئا على هذا الوزء فقد تعدى وظلم فيجد عليه ضمان تعزيه وظلمه فعلى اليد أن تضمن جنايتها كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينا فلما اكتسب الجناية وأثلف مال غيره وجب عليها أن يضمن ذلك المال وتعين عليه أن يقوم برد جسل ذلك المال مثلاً لو أثلفت سيارة لأخيه المسلم بدون حق نقول له تأتي بمثل هذه السيارة في مواصفاتها وبمثلها في شكلها وتعطيها لأخيك تعذر وجود مثل هذه السيارة نقول تضمن بقيمتها فإذا الضمان غرامة الشيء الثالث أي بمعنى أنه يأتي أنه لا بد أن يوجد شيء ثالث إما بمثله إن كان له مثلي ويضمن المثلي بالكيل كيلا وبالوزن وزنا إذا كان مفيلاً يضمن بمذره كيراً وبمذره وزناً وبمذره جودةً ورداءةً وغلاءً ورخصاً إلى أخيه كما سعته إن شاء الله في الضمان قال رحمه الله ولا يضمن ولا يضمن أجير خاصة الأجير ينقسم إلى قفلين القسم الأول ما يسمى بالأجير الخاص والقسم الثاني ما يسمى بالأجير المشترف فأما الأجير الخاص يسميه بعض الغرماء الأجير المنفرد فهو الذي تعاقدت معه على مدة معلومة تستحق هذا الأجير منفعة الأجير خلال المدة كلها كأن تستعبر شخصا ليعمل عندك في بيتك أو نزرعتك شهرا فإنه يسمى بالأجير الخاص فإنه خلال الشهر يجب عليه مدة الشهر كاملة مستحقها لفهم ولا يجوز له أن يفرف هذا الاستحقاق ومنفعته بشخص آخر فصار مختفقا بك يقال له الأدير الخاص هناك نوع ثاني أدير عام ومشترف مثل مثلا الغسال فإن الغسال والخياط واليخيط الثياس ليس مختفقا بك وإنما يقوموا بعمل لك ولغيرك ومثل المجار والحداث ونحرها من ونحهم يقومون باجاره العمل ولذلك يقول العلماء غالبا ما يكون الفرق بين الادير الخاص والعام أن الادير الخاص ينصب العقد على المده ويتعلق بالمدد واملا اجير عام فانه يتعلق بالاعمال فالاجير العام غالبا ما يكون في الاعمال مثل الحداده والنجاره والمقاولات ونحها هذا اجير عام بما يعمل مثل غيره وبإمكاني أن يشتغل لثلاثة أشخاص في يوم واحد بل ولا ربما لعشرين أو ثلاثين شخص لا يختص في شخص المعامل إنما لك عليه أن يحلل لك العمل فقط أو يقوم لك للعمل فقط هذا أزير مشترك لا تستوذب عليه أن يقوم مفرغا لك بعين أما الأزير الخاص لا يكون مختصا بك هناك فرق بين الأثنين في الضمان فالأزير الخاص فيه شبهة من جهة كونه إن حدث لك واختفت بك ظل غالب في قيامه بالأعمال أن يكون وكيلاً عنك وتعلمون كما تقدمنا أنا في اللسالة أن الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا فرر فيصف الشقه المثال في الأجير الخاص أنك إذا جئت بشخص ووضعته في البيت أو جئت بخادم في البيت فإن هذا الخادم أو العام إذا عمل في صار كالوكيل عنك في الأعمال التي قلت بخلاث الأزير المشرك إن الأزير المشرك في هذا المعنى وإن كان فيه خصوص التوكيل للعمل المشرك لكن فيه ضمان في وجه الضمان أقوى من الأزير الخاص والمنتري فضر قطائفك من الغلماء رحمه الله في مسائل الضمان في الوجاع بين الأزير الخاص والأزير المشرك فقال رحمه الله ولا يضمنوا ولا يضمن أجير خاص ما جمت يده خطأاً ولا يضمن أجير خاص ما جمت يده خطأاً نذل الخدامة في بيت وأنها قامت بكرسة تنظيل أو إسلاح مكان قابلتها إسلاحها وطلب منها إسلاحها فقامت لعملها على الوجه المطلوب فانكسر الزجاج أو كهالشم أو انكسر الزجاج فإنها إذا قفلت الباب مثلاً بالقفل المعتاد ولكن فقط الباب عن أنه فقط قدراً أكثر من ثقوقه جئناً سنقول لا تذكر وكما لو أنك قد مسحت فانتفك لأنك وكلت فهي في قومها من خلال المدة هذه أعمالها ومن حدثة لك صارت كل وكيلة عجل وللالك لا فعل لكن هناك شروع لعدم رمانها ولعدم رمان العامة لو جئت بآمن في المزرعة فقام على مسينتها بإدارة النار فأدار المسينة بالإدارة المعتادة المتبعة عندها من الخضاء فانكسرت المسينة أو حدث بها عطب نقول كما لو أدرتها بنفسك فتا عطب لأنه في هذه الحالة ليس هناك تأثير العمل الذي قام به قام به, به بأمرك أنت الذي أمرك فحينئذ كما لو أنك أنت أنت الذي أدارك لأن الإذن من بالقيام وقل ذو أنت من المزرعين تقوم على مصالحة أو تؤذي مصالحة فقام بها على الوجه المعتبر فكل عمل يقوم به على الوجه المعتبر كأنك قائم المكان ما يضمن إلا إذا تعدت يده أو فرطت فإن تعدت يده أو فرطت خرج عن كونه وكيلنا إلى كونه متعديا منفضلطا في يضمن إذن تذكر مثلا في الأزر الخاص أنك إذا أقمته من قيامه عمله لمدة محينة من مزرعة أو جالبه أو غير ذلك فإنه لا يضمن إلا إذا حصل منه التعدي أو التفيد وعلى هذا قرى النصر رحمه الله ولا يضمن أجير خاص مفهوم قوله أجير خاص من الأجير المشترف يضمن نعم. ما جنك ما جنك يده يعني ما وقع بسبب فعله لكن بشغل أن يكون هذا الشعل معظمًا له يعني مثلا إذا كان لو قمنا هذا الخادم أو الهامل قام بشيء لم يتوذيه لأنه قام بحمل في نخل قلت له هذه النخلة لا تبعزيها شيء تجاوى فاعد يرمز لأنه ليس عنده الإذن الذي يكون به وقيناً يشطط عنه الضمار سيكون يده فلما عفاكه وتجاوز إذن نقول يضمن وعلى هذا نقول لا يضمن إذا قام بما طلب منه وكان قيامه على الوجه المعتبر الذي لا إشراط فيه ولا تحجب وعلى هذا يعتبر الأجير الخاص ورغان وهذا قول جمهير الغلماء برخ من خالف وقال بفرمين الأجير المطلقة وفيه أثر عن علي رضي الله عنه حتى أنه أثر عن علي رضي الله عنه أنه ضمن الأجراء وقال لا يصلح للناس إلا هذا أي أكى أنه يرى أن حقوق الناس لو قيلنا الأجراء لا يضمنون تلفة أموال فكثيرا يقال أن الأجير يضمن يشتاق الأجير ويكون هناك معنى كيامه ولكن الأثر عنه مرسل والصحيش عنه رضي الله عنه أنه ظمن الأجير أنه بل يضمن الأجير الخاص وعلى هذا فإن العمل على أن الأجيرة الخاص لا يضمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقذب ولم يعلم منه طب فهو ظامن وهذا النصف له مفهوم سنضينه إن شاء الله يدل على أن من قام بالأعمال على الوجه المعتبر وكان ذلك على بدون تفريق وبدون تقصير فإنه لا يلزم بغمان ما وقع من يديه لأنه أشبه فيها أنه قضاء مقدر وإذا كان خاصا فيه شبهه في الوكاله إذا كان خاصا ولذلك النظر الصحيح والاصم الصحيح الذي ذكرناه منكم وكيلا يقتضي عدم كما قررناه في كتاب الوكاله يقتضي عدم تضمين الذمه هؤلاء قال رحمه الله ولا يضمن أجير ولا يضمن أجير صاد ما جنت يده خطئا ما جنت يده خطا يلاحظ ان اخطا هناك الخطا وهناك التعمد يعني القصد للإثلاف والضرب إذا قلت لا يضمن يترتب أمران وإذا قلت يضمن يترتب أمران عنه قلت لا يضمن أسقط عنه المؤاهدة من المكلفين هذا الأمر الأول وأسقط عنه المؤاهدة من رب العالمين فالشخص الذي تقيمه من قيامه وعمل معين في مزرعة وعلى أرض وهو الأدير الخاص ونصح لك وابتق الله فيما أمرته وأدى ذلك الشيء الذي طلبته وأمرته به على الوجه المعتبر فإنه إذا وقع شيء خطأ منه بدون قص وبدون تعزم وبدون تفديل ليس من حقك أن توربخه وليس من حقك أن تقدعه او تتبه او تشتمه كإن فعل هذا الفصل الظلام فيه لأنه غير ضامن أصنع فإذا كون غير ضامن ليس بالحق الصحيح لأنه أن يستطيع لدي عربه لأنه من يجده شرعي يخوله لأبيه الإجراء فيصلح ثبه وشتمه وكهه وأبيته وتوديخه من الاستطارة بعرب المسلد واستباحتها بذن حق وهذا أمر يفرق في وهذا الحد المدعي عليه يفرق فيه شديد من في الله إلا الله رحمه أنه بمجرد ما يفعل الخطأ من العامل بدون تقصير ابنه قامح وربقه وقرعه وسبهه وشتنه هذا كل هذا الثب والشتن حسنات أو سيئات على من قام حسنات تؤخذ نب أو سيئات من العيادة بالله يحمرها على رحل هذا يجب أن يستجاح عرض العامل أو الأبيب ما لم يهرد فإن الله تعالى يقول لا يشب الجهة. الله جهد السوء من القول إلا من بم. وصاحب العمل غير مقروم فحينئذن ليس من حقه أن يضرم أخاه المسلم بالسوء هذا من نسبة للمخلوق وأما بالنسبة لحكم الله عز وجل وصر الله فكما ذكر له لا يطالب بالضمار في الدنيا ونا أيضا فتتعلق مسؤولية الآخر لأنه إذا أدى ما وجد عليه خلية نفسه ودرئت ذنته من الإثم في الآخرة كما برئت دلمته من فجأة الدنيا لحقوق الزمانات قال رحم الله إذا لم يتعده ولا يضمع أزير خاص ولا يضمع أزير خاص ما جمت يده خطأا خطأا خرج القص كما ذكر لكن إذا تقصد بالعيوذ بالله لا شك أنه في هذه الحالة يعني الخطأ بدون قص لو جاء مثلا للزجاج ونسحه وهو على فريقا يعني بس اطفيه او انكسر الزجاج قلنا في هذه الحاله ما يا ابن لكن لو جاء الزجاج قاصدا وكسرا بكل يد لانه ذي الحاله الاولى اخضر وفي الحاله الثانيه تعمد من مسال الخطا ايضا لو انه حمل الزجاج فبدنا ندفيه هذا خطا بدنا دفيهه ففقط الزجاج ينكسر او تهشى النظر عضويا او حصل له ضرر على فراش المنحل أو حمل ناععاً ونكبّ على فراش فأسد أو أكلها أو أضر به وكان هذا الحمل كله على سبيل الخطأ يزلجت يده ولن يتعاقى أصباب التفريق لكن لو كانت يده مبنوناً وفيها مزوجة أو غفر الزجاجة لمادة لذيذة ثم جاء بعد الزجاجة وعخذها ومن مؤمن التفريق والتفريق له الحكم الخاص الذي سيأتيه إذا لابد من أن أضع أن يكون ذلك خطأاً ما قصد الضبن وثانياً أن لا يفرّف لأنه قد يخطئ وهو مفرّف يعني الآن مثلاً يأتي العالم وتقول له إذا جاء النشاء تقفل باب المذرع يكون مذرعاً يثور وتقول في النشاء إذا أزل المذرع تقفل الباب ترك الباباً مشروحاً هذا تساوي وتقفير ومنعيذ النقوم إنه مقصر فهو إما أن يتعده وإما أن يقصر وعكسها عدم تعد الخطر وعدم التقصير إذا أدى على عريض المعتبر هدى الشيء عن طبعا وقدر وعكس إذن على هذا الأدير الخط لا يمكن أن تحمله المسؤولية إلا إذا تعدى أو قصر يتعدى يجاوز السجود يأتي مثلا إلى شيء يكمل درس يحمله بعنف يأتي إلى شيء يوضع درس فيضعه بقوة نعلم في هذه الحالة لو أنه حملت خطبا كما جاء ورماها بقوة هذا تعدل وإساءة فتمزقت الفتر نقول حين إذن تضمنوا لأن هذا مداد التعدل لو حملت المرضى او الخاضر حملت الصبيب ثم رمته بقوة نقول ان هذا تعدل اعتداء لأن مثل هذا لا يوضع بقوة لأنه درس كلها مسائل يعني مسائل الضمان لا تنحق يعني شاهد الصور والأمثلة إنما نفرها الأمثلة على حسن اختلاف الإجارات وإلا القاعدة فيها أن لا يوجد تعدي وأن لا يوجد فإذا وجد التعدي أو وجد التخطير فقد فتح العامل والأجير عن السيب ويتحمل تدعك كل ما ينشأ على تعديه وكل ما ينشأ على تخطيره قال رسول الله وَلَا يَظْمَنْ أَنْ جَيْرٌ فَاطٌّ مَا جَلَتْ ولا خَطْعًا وَلَا حَجَّمْ مَا جَلَتْ يَدْهُ خَطْعًا فماذا كنت؟ ما لم يتعدى أيضاً أنه سيعطين إن شاء الله بكرة في الحجام والذيطار وضوابط هذه الأمور يعني الأجيب يقول إنه لم يتعدى ولم يقصر بضوابط معينة أولاً أي أمر تصدره للأجيب فإن مقتضى عقد التجارة يغيبه بالتقيب بذلك الأمر فلو قف له أن يفتح شيئا في شدود معين ففتحها أكثر ففتحه أكثر من ذلك الحد أو أقل لهم ذلك الحد وترتب الضرب ظن لأنه في هذه الحالة قفر فإن قفد ذلك وكان العيادة بلاد أن قفد ونية أنهم فتحوا أكثر لا استحقه فتركب الضرر فحين يدم والعياب بالله يكون جناية وعدوان لكن إذا استغفالا منه وغفلة منه قصر في فتح الشيء ففتحه أكثر مما يستحق أو أنقصره عما يستحق تحصل الضرر نأخذ يومنا هذا بالنسبة لأوامر الشعر يكون التعدي بالنسبة للأوامر يكون التعدي من جهة العرف قد لا تأمره بشيء تأتي بشخص يقوم بعمل وأنت لا تعرف هذا الأمر تلك الرضائح والمتجار والحزار أنت لا تعرف الأمر لا عندك الأمر إلا أن تقول له أفرح بهذا الشيء حينئذ يتعدى إذا خرط عن روابط أهل الخضر هذا الشيء الذي يريد سباحه الخضر وأهل الصنعة يقولون إنه يصلح أو يستصلح بطريقة معينة مثلا يمر فيها على مرحلتين فأطرح على مرحلة واحدة وفركت هذا تقصيد فجئت تشغل ففسد الجهاز وثلف الجهاز يضمع لأنه قصر في إسلاحي صحيحاً إن لك أنت لن تخاطب وتقول له أطرح في برازتين أو إفعله كذا وكذا نعمك لا تعمل لكن من العرف الخاطب وأصول الصنعة ومقطديات النهمة تلزم عليها أن يتقير بهذا العلم فكأنك حينما قلته أصبح كأنك تقول له أصبح الله بالعرف وبما جرى وذلك أن يسكوط عن ذي العقوب مرضودا إلى ما تعرف عليهم الشيء الثاني قد يكون التعدي من جهة والعياذ بالله قصد العزوان كما ذكرنا تعطيه أمره أن يصلح شيئا ويكون هذا الشيء لا يمكن استخلاحه إلا بالرسل فجاء بالعنف والطول قاصدا إكلاحك فإن يجد عليه ضمان ما ترتب على ذلك المصر كل ما يترتب على هذا القصد صيب بن عياذ بالله كما يقع بعض الزنان والأجراء قد يحب الانتقام بن عياذ بالله في موقف معين او عمل معين ويرد أن والله سبحانه وتعالى هو المطلع على الزمائن وكل نفس ما كسبت رهينه والله عزيز من الانتقام فالله لا يتخفى عليه ما مهما تعب ومهما انطنعه فإنه إذا فعل عن قصد وعذية يصلح هذه الحالة بينه وضي الله مؤخرا وبينه وبين الله يجب ان يضمن هذا الحق هانلا واخضاب صحه ان الحق تحقق بتحلل منه والا تحلل من شويه الا نضمن في الدنيا فانه سيضمن في الاخر واذا لم يجد من حل نفسه في الدنيا فسيعجل الله له عقوبه في الدنيا قد عن قاهر لذلك من خيف التعدي قد يكون سبب الاوامر في تجاوز هذه الاوامر أو قد يكون سبب العرف يجب أن تعرفي أن أشياء تحفظ لأشياء بدرجات معينة ونظام معين وتصنيف معين سيخرج الآن عن هذا الشيء فيغنم كذلك هناك شيء من الضمان ندخل بسبب الجهد فكل شخص ادعى صنه ليس من اهل هذا او كان من اهل هذا ولكن جاءه عمل خارجي او مجاور لحدود عيني فإن أي شيء يترتب من ضرر على سعره يظنن وهذا كمقرر إن شاء الله في ضمان الأطباء فمثلا لو أن رجلا ادعى أنه يحسن الكهرباء فجئت به على إطلاع أجل إطلاح أجهده وغنائه إطلاحه فأفتدها وأتلفها أو عطل بعض منافعه فإنه يظنن تعدى أو لم يتعدى كل ذلك يجب الغناية الجهل موجب للضمار هذا واحد شيء الشيء الثاني. لو كان من أهل هذه الصنعة صنعة الكهرباء لكن صنعة الكهرباء فيها مغلق أقسام وهو يتقن قسما ولا يتقن قسما والقسم الذي لا يتقنه هو الذي يطلب منه في هذه الحالة الواجب علي شرح أن يقول لا أعلم هذا الشيء ولا أعلم هذا الشيء فإذا أقحم نفسه فيه فإنه يضمن كما تأتي إن شاء الله ضيانة وتفصيلة أيضا في إجارة الأجداء هذا من حيث الأصول الآن لأن الضمان للأجير الخاص إذا وكلته فإن يده يد أمان ولا يضمن إلا إذا تأجّى أو قصّط وقد دينا ضوابط التعجي والتقصير وعلى هذا فإنه يجب على المسلم الأولا أن لا يحكم بكون الأجير الخاص ضامنا إلا إذا توفرت بواعي الغمان ووذلت الأمراض والعنمات والشروط التي ينضي توفرها من خطن الغمان ولا حجان ولا حجان الحجانة معروفة وهي والفض إخراج الدم من الجسد إخراج الدم الفاسد من البدن الحجانة إخراج الدم الفاسد من البدن بالمصر ولها مقامحة معروفة وطريقة مشوار وأن الفص فيما يكون للأروق الحجام للأوعية الدمانية والفص للأروق وكلاهما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرعيته ودل الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام باعتباره كما بالحجام المفتج وأمر بالحجام إذا اشتد الحر فاختدموا لا يتبير بكم الدم فيقتلكم وكذلك أيضا فص ثبت أنزل صحيح أنه أرسل إلى أبي بن كعبا رضي الله عنه طبيبا فقطع منه عققا ثم صلاه عليه هذا يدرعنا من شرية الفصل بالنسبة للحجانة طبعا صنعة لا ينضغي لأحد أن يقوم بها إلا إذا كان من أهلها فالحجانة تحتاج إلى طذ ونعرف بالطذ وليس كل من أخذ محاجنا فهو حجان وقد تدخل على الإنسان ضررا لا يعلمه إلا الله إزا فهي اختلاف دوحة هناك مواضع في الجسد لو حجهت أهلكت الإنسان وهناك مواضع في الددل لو حجهت استقامت فحة وهناك أوقات لا تحكم فيها الحجان في ولا تصلح وهناك أوقات تصلك فيها الحجان في فهي علم علم المستقل حتى اقول لك في الكتب ان المتقدمين من الله واطباء من سن متقدمين تكلموا فيها كتب فليست صنعه لكل من هب ودب لانك تتعرض باخطر الاشياء بعد الدين وهو الجسد لان اجسادنا وارواحنا متوقفه على الطب ولذلك كان بعد الله ابن زم متوقف على الطب كان الامام الشافعي رحمه الله يقول في الطب انه شرف العلم وكان يقول يضيع شرف العلم وكان يقول رحمه الله قولته المشهورة لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أندل من الضب فالضب ليس بالسهل الراحة الناس وأجلاب الناس أنالة عند الحكام هناك مواضع لو تجمت أجهبت ذاكرة في الإنسان فأصلح على بالله كثير من السيام وهناك مواضع لو تجمت لربما أصابقه بالشكلة والعيادة بالله فهي خطيرة ليست بالسهل فإذاً لا يجد لأحد أولا أن تعاطى الحجامة إلا كان عاما بالموابط التي تفجن وكيفية الحجامة والعلم بالموابط لمقد قد يكون يعرف كيف يحجن ويعرف زمن الزمن الخاسب من الصالح ويعرف الزمان وزمان الإنسان لتحب المحاجم فيها وطريقة التشريب وطريقة النظر قد لكن لا يعرف الموابط وهذا أكثر ما يقف فيه قد تجد الآن الحجام يكسل ويحسن مصر لكن لا يحسن تعرفة المواقع ولذلك ينبغي أن يكون عاملا بهذه المهمة على الوجه المطلوب ثانيا إذا كان عاملا يجب عليه الشرعان أن يؤدي العمل وفق المتبع عند أهل الخبر لأنه قد يكون عالم ولكن لا يحسن القطلين وقد يكون عالم ولا يتم القطلين يعني متفاهم فإذا كان جاهلاً بالطمئة ظنه وإذا كان عالماً بالطمئة جاهلاً بتطبيقها يضمن وإذا قام بالطمئة وكان عالماً بتطبيقها ولكنه لم يكن من عمل على الوجه المستبع عند آن الخضرة ظنه إن كلها مداخل للضمان لكن لا يضمن إذا أدى الحجامته على الوجه المعتبر وعرف النول عن الذي يحجن وأكم الحجام على السورة والسلسة المعجبرة ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبث عنه بسنه مع وغيره في الحديث السحيح عنه قال من تطبّد ولم يعرف منه طب فهو ظالم من تطبّد تفعّل يعني تكلّف يجب بحلّم وتطبّر إذا لم يكن من أهم الحل لكنه تكلّف الحل وكذلك أيضاً تصدّد هذه الصيغة تدل على أنه متكلّف الطب وليس من أهل الطب وقوله عليه الصلاة الثاني من تصدّد عاماً ولذلك قرّر الإمام العلّاني من قيم عشن الله في كتابه النفيذ العظيم في الطب النبوي وهو منتزع من زاد المعاد لهدي خير العباد امتزع على كتاب الطب بنابوي امتزع على مباحثة الطب من هنج قرر أن قول من تطب آله وأن الطب جميع سروع يدخل تحت قوله من تطبب وأنه من جوامع كلمه لأبي وأمه صرر فكل من يقوم بأي مهمة طبية لا يعرفها أو يعرفها ولكن ليس تماما معرفة المعتبر التي تقف بشهادة آل الخضر للقيام بذلك الشيء الذي قام به فإنه متطبط فقال يمكن أن يكون المتطبط حجامنا لأنه إذا تعاطى ذلك فإنه قد دخل بالطبط. صحيح أن الضد عام ولكن من الضد الحجاما ولذلك يعتبر متطبط إذا تعاطى الحجام ونعرف وكذلك أيضا فصار قال إذا تعاطى الحجام ولا يعرفه فقد تطبر وكذلك الجبراح إذا تعاطل جراحاً هو ما يعرفها فقد تطبب وهكذا بقية الأقضاء حتى علمنا عشاء لو قامنا نأخذ العشر الفلاني أو ضع العشر الفلاني أو إجعل بالعشر الفلاني أو العشر الفلاني, الفلاني, الفلاني علاجاً لكذا أو دواعاً لكذا فإنه تطبب إذا لم يكن على ذلك الناس إذن قولوا عليه من تطبب ودل على تضمين الحسان لأن الحسان في منطبب وعلاج يتداوى به ومن نجالات القذب سيدخل في عموم القول عليه السلام من فطب لا ضمان على الحجان إذا حجم بالصفة المحتبرة والطريقة الأولى ينبغي في الحجان فيه أولا أن يكون عالما بالحجان هذا أول شرق وثانيا أن يشهد له أهل الخبرة أنه أهل للقيام بها وثالثا أن نؤدي هذه الحجامة بالطريقة المتبعة عند أهل الخبرة طيب لو أنه كان عارم وكان مستطيعا للتصبير وطبق معالنا مع في حدود أهل الخبرة ولكن قام بالعمل بدون إذن صاحب جايد شخص حجمه بدون إذنه أيضا يظن لأن الإذن هو الذي فيه التوكيل الذي يسقط الضمع فأصبح هناك أربعة شروف لابد من العلم بالحجانة والعلم بكيفية وقدرة على تصليح ذلك العلم على الوجه الصحيح ثالثاً أن نطبق ويقوم بالمهمة وفق الأصول المتبع عندها العلم بالحجانة رابعاً أن يأذن الشخص المريض أول يوم لتعب الحجانة أصلح أربعة شروع نفصلها. قلنا أن يكون عالماً فإذا كان جاهلاً ليس من حقه شرعاً أن يعرف أرواح المسلمين والسادة من الثلاثة فيغل ثانياً أن, أن يكون قادراً على التطريق لأنه قد يكون جدياً الآن ربما تقرأ كتاب في الحجانة وتتصور الحجانة وربما تقرأ كتاب في الجراحة الطبية وتتصورها لكن لو وقفت أمام الدماء وأمام العروف وأمام الأشلاء والقطع ربما أن الإنسان يعدد أنه رشده ربما لا يحتاج التطبيق لأن تطبيق شيء والعلم شيء من آخر ولذلك لا بد من قدرة عن التطبيق وأن يكون هذا التطبيق الذي يطبق موافقا للأصول المتبعة عند أهم خبرة ولذلك نستطيع أن يظن أعرف الناس في الطب إلى خرج عن سبيل المتبع عندهم الخبرة فعلمه وقدرته على التطبيق محكومة بالضوارة والأصول المتبعاً ذلك الخضرة إذا خرج عنها صار من للمسؤولين وخارجاً عن السمن الذي جعله الله علاجاً ودواءاً مع أستاذ والله الذي سمن قلت داووا عباد الله فإن الله لم يجعل زاءاً إلا وجعل له شفاء وجواءاً فقال جعل له شفاءاً وجواءاً فهذا الجعل تعرفه عن طريق أهل الخضرة والمعرفة فلما جاء وخرج عنه أهل الخضرة حدود أهل الخضرة تطبيقاتهم الخضرة فقد خرج عن الثمن بل جعله الله سبحانه وتعالى علاجا فصار مخاطرة وصار مجازفة وصار باشتهاد ما يتحمل من سؤولية الوجه لو أن المريض يفجن في مقرة الرأس فالدعوة قال أنا أفضل أن تكون في مقرة يمين يتمنى في الوسط فانحرف يمين أو الشمال أولاً يعرف كيف يشكل عنده علم ثانياً عنده قدرة على التطريق ثالثاً لم يطدق وفق أصول أهل الخبرة لأن أصول أهل الخبرة تستنزل أن يضع في هذا الموارد للأمثلتها أيضاً أن يشدد الموارد ويشدد المكان للشجانة فيقوم بالشجانة ولكن مستدع عند أهل الخبرة أنه يعالف الجرش بعد انتهاء الشجانة ينظفه قبل حجام المرضه إنه إذا يجرح ينبغي أن يكون قد احتاف بتنظيف مكان الجرح فإذا لم يحتف وعاجل بجرحه قبل تنظيف المكان فتسمم المكان أخذ الضر هذا تشريق وخروج على الأصل المتبأ لا له الخبرة لهذه الخبرة لا يمكن أن يكون بحجم موضح إلا بعد تنظيفه وتهيئته للحجام فنقول هذا خروج لأنه عالم مقادر على التطريق وعنده معرفة ولكن خرج عن السنة من عند عام السنة وهذه ضوابط مهمة الأمر الرابع أن يوجد الإذن فإذا وجد الإذن أذنت له أن يحذنني فإنه في هذه الحالة وكلته لإنه فيه فكأني أنا الذي أهالكم فإذا لم آذى النظر وجاء وفعل هذه الأشياء فإني لم آذن لأنني إذا أذنت تحملت نشيذية الآناس ورضيت بالضرر المتركب على وجود الألم وأن شق المتركب عليه فإذا لم آذن لم أرضني نشيذ هذا الضرر فعند إخدامه بدون وجود إذن يغنى طيب لو كان المريض مغمى عليه أو كان صبيا صغيرا لا يحتمى النظر بمنصر حذنس يقوم وليه وقامه فلولي أن يقوم وقامه ويأمن فإذا جعه وليه وقال له هذا الصبي وكان أبوه او عمه القائم على أمره في حميد يعتبر إذن نجبا للشطوط الضامن قال رحمه الله ولا حجام ولا حجام وطبيب وبيطار وطبيب أي ولا ضمان على الطبيب والطبيب الطب هو حفظ لإذن الله عز وجل حفظ الصحة موجودة وافتردادها زائلة الطب نوعان طب وقائه وطب علاج النبوة الطبيب لا يخرج عن هذا الأمري إما أنه يحرم على بقاء الصحة كماهي وهذا ما يسمى بالطب الوقائي وإما أن يستجد شيئا زالة بقدرة الله عز وجل بشدد المرض وفي الجسم ثلاث خصائص الشرداء والصفراء والبلغة إذا اعتدلت واشتورت فالجسم في صحة وعافية وحضرة الله عز وجل ولا يشيبه مرض إلا إذا خرج إذا زاد أو طغى أو ضغى واحد من هذه الثلاثة فهذا الطب يقوم على الجانبين فالطبيب إذا أراد أن يعالف طبعا الأطباء يشيطهم من قشمون إلى أقسام وهناك علاجا للجواء وهناك علاج بالجراحة والعلاج بالدواء أيضا على فروح وأقسان منهما يتعلق بالأعضاء ومنهما يتعلق بالنفس والروح فالطب النفس يشيء الطب الجسد يشيء آخر كلها نزالات الطب حيث قال لا طبيب يشمل جميع هذه الأعضاء ثم إذا قلنا بالطب فهناك شيء يسمى يعني ينزل منزلة الطبيب وهم مساعدون أطباء كالممرضين والمحملين والمصورين للأشعة ونحن هم من نستعان به بعد الله عز وجل القيام من مهمات الطبية كلهم لهم علوم ولهم ضوابط ولهم قصود معروفة عند أهل الخبرة والاختصار لا يرمن الطبيب بشرط أن يكون عالي من الطب. بمعنى أن يكون قد شهد له أهل الخبرة أنه أهل للقيام بالعمر الثديو وعندهم آلنات تؤهده للقيام بالمهنات القديمة عالميا قادرا على التطبيق كما ثالثا أن يطبق وفق الأصول المستقلة عند آهن السبب إذا وجدت هذه الشروط في شخصه أنظاف إليها في المريض وجود الإذن من المريض بالمدعوات أصل حتى أربع شروب. لأن الشرق الأخير في الإذن بالمذاوات تستثنى منه الحالات الطارئة فالأطباء في الحالات الطارئة لهم شق أن يعالجوا ولهم شق أن يداووا إذا لم يوجد من يؤذن لهم بشرط وجود الإذن العام مثل ما يوجد مثل هذه الشياس من اللجانة الطبية التي سأتيها الحواب العادلة يعني ماذا حينما يأتينا نريد في حارث وهو ما علينا ولو أننا اتصلنا بأوليائه قد, قد لا نعرف عنوان أوليائه ولو اتصلنا ونعرف عنوانه قد يحضرون بعد وفاته تكون حالة ما بد الآن شجر العملينا فهذا نقول فيه إذن عام وهذا ذكروا بعض العلماء رحمه الله ويعتبر إذن ودي الأمر العام إذنا من أصداد مدان عند الأصداء إذن عام آل. من آل. ودي العام إن عامة آل هذه الحالات الطارئة يستند إلى إذن العام لأن السلطان ولي من ومن ولي له الحالات الطارئة يفتقد فيها من يمي حب النظر فالولي الأمر الحق أن يحضر للجهاد هذا أن تعالج الحالات الطارئة ولولن يوجد الولي ولولن يوجد إيا من المذي عنه ولذلك القاضي ومن في حكم من له ولاية عامة ينظر لمصارح الناس ولو كانت الأسرار موجودة لأن ما جعله وليا لأمر الناس إلا من أجل مفارسين فهذا إذن عام فتبنا بالإذن عام. هذه أبعى شروط لبنهم توفر أن يكون الطبيب عامل فإذا كان الطبيب جاهما ضمن القول عليه الصلاة والسلام لن تطبغ ولم يعظم نطبه فهو ضمن السؤال متى نحكم للطبيب لأنه عامل بالقذب هذا يفتقد إن جهاد لها حق أن تأذن للطبيب وتشهد بالطبيع أنه أهل للطب وفي جمالنا الشهادة الطبية بمزاورة النهنة الطبية تعتبر من الجهاد المعتبرة تعتبر كليلا على علمنا موجبة لسقوط الدعوة عليه أنه جاهد يعني وجه شخص قال هذا ما يعرف التبع وعند الطبيع الشهادة من جهن أترفه ومعتبره نقول أبدا قوله النريض إن الطبيع لا ينفاقت لأنه الخضر شهدينه وأنه وَأَجِنُّ لَهُ بِالْمُزَاوَعِ تَحْلِهِ هذا هذا الانجهة لا بد أن يكون هناك ولذلك يقول نصنف كما سيذكر وذكروا الإمام القدامة وإثنان وغيره من الأعلمة في ورضي وإمام النووي ورحمة الله كلهم قرروا أن أولادهم من وجود معرفة وعلم وفصل بعض العلمان وقال بشهادة أهل الخبرة ونصنف هنا الإمام القدامة الله في هذه النسلة أقول أن يُعرف منه شيء قد أن يُعرف منه ويُعرف يدرح أنه قد اختبئ ولذلك الجهاد المتخصصة في القد ما تعتبر هذه الشهادة إلا بعد اختبار الطبيب في التشريف واختباري في المعلومات اختباري حصف طبيب وفي العلم النظري وفي العلم النظري وفي العلم نعتبر هذه الشهادة موجبة لزوان التبع والمسؤولية قول من تطبق هذا إذا شهد له آن فيه. قد في بعض الأحيان تثبت خبرة الإنسان وحبه بالتجذب هذا أمر ذكره العلماء رحمه الله في أحوال مستثنان وهذا في القديم في القديم مثل ما يقع في الطب الذي يزاوم نهلا قديم كان والده أو بيت معروف بالطب أخذ عن والدي هذا الطب وعرف منها الإصابة وعرفنا أنه في أغلب علاجه لأهل القرية أو لأهل الندينة أنه يزيد جاء الحالة من أي نقول أبدا هذا رجل معروف بشكل فننزل المعروف عنه العرفة منزلة شهادة ذكي علما ما لم يكن الحقيقة هناك شيء معين يدل على أنه يتعدى أنه يجاوز هذا أمر آخر يستثنى إذ نحن نقول متى يدخل الطب بجواز المنزاور ذات الأمل بشهادة آية الخبرة وفقوة كونه عالما جهاد المهنية التثمينية ثالثا التطبيق أن يكون, يكون قادرا على التطبيق وقلنا هذا يغرف تبتدي الآن أن يطبق وفق الأصول المتبعة عند آية الخبرة وهذا يحتاج إلى شهادة آية الخبرة على ذلك تفرع المثال أن كل جعوة بد قليل أنه أغفأ ينظر الرجوع فيها إلى الأطباء المتخصصين في هذا المجال فلو أنه عالج عينه او عالج أذنه أو عالج قلبه وبدع المريض أنه أخطأ وأنه تجاوز الأصباء المتبع عندها الخضرة نقول يسأل أهل الخضرة بهذا النجال الذي هو فيه فإن قال أطباء العين أطباء, أطباء النظر أنه أخطأ أو أنه تجاوى الأصول المستبعة من هذه المهنة ظمينا وإن قالوا إنه معانل ما لزمه وأدى عمله رشف الأصول المستبعة من هذه فقط عنه الضمان وننجيب الضمان عليه فالطبيق إذن لابد أن نتوفر هذه الشروط كل هذه حتى يتفق عنه الضمان والأصل لذلك القول عليه الصراحي والثلاث من تطببه ولم يُعرف من الضم لما قال يُعرف جل على أن من عرف بالتجمدة، لأن شهادة آمن الخضرة أنه لا يقبل للحديث لأن الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم حديث من تقذب منطوقه ودوء الضمان على الزهن الطبيب الزهن ومصمومه لا ضمان على الطبيب العالم الذي عرف منه قدر عرف منه مستان هو أسطان هو بالطبيب وبيطار وهو الذي يداوي الحيوانات ويعالج الحيوان لم تجئ ايديهم لم تجئ يديه لمانا انها لم تتعدى مثلا في الدراسه لو كان مثلا يقطع عظم ثالث من المفصل فزاد على المفصل الحين ايد يضمن هذه الزيادة يضمنها ولو أصف أن صارت في عنه. ان ايديه قارص سنايه عن وفيها اضطراف الامكان اضطراف ولذلك لاحظوا يا إخواني، ضمان الطبيب إما أن يجب اقتصاده إذا كان متعمداً كأن يسقيه جواعاً يعلم أنه يقتله وعترف أنه يريد قتله سيجب عليه اقتصاد، هذا بالإجناء لأنه خرج عن كونه طبيباً إلى فونه قاطلاً وقاطلاً للقفل الأمر الثاني قد من بعض الأحيان، لولاً نكر وجاءت الدلائل الظارحة، يقول نها من وضعت له جرعة في حديث سرعين لهم غرام السرعين غرام طرأ في علمه وطب بأنها قاتلة وقيل له وضعتها السفنين قاننا وتعلم أنها قاتلة قاننا وقل في هذه الحالة كون افتتع تنب القدرة أو لا لا يهم منها تعلم أن إذا ثقى الفقية هذه فقط تنبت كونها الموت ولا ما تنبت الغالب أنها تنبت وأصلح قاتلة ومتعلم هذا بالنسبة للضمان يتناهي تجني أيديهم لا نمتجني أيديهم فإذا جنت يعني قتل القتل أوجب القصاص اللي هو القوة في مالك للأمام. ثاني قد نوجد لا يسقط عنه القصاص إذا لم يخفر قتله وتعاطى صد عن جهل ولكن أخفأ وحصل الضرب بتعاطى من جهل أخفأ وحصل الضرب وحصل الضرب نقول ويكون الضماء إذا أكلف يد المريض فيها نصف البيئة نقول له تدفع نفس البيت. لكن لو أنه دفع نفس خبيل هل ينتهي لكل شيء؟ لا الطبيب الجاهل لا يزوج تركه بل يعاقب ونصر أئينا والعلماء على أنه يجلب ويشهر به إذا كان في الشيء غيره لأن هذا عمر يتعلق بأرواح الناس وأجزاد الناس العمر ليس بالتاهل ويجلب ويشهر به ويعذر يعني قدر الزناية وعلى قدر العلم الذي ينفعه لا يفعله العلوم الطبية التي تؤدي إلى الخطار التي العقاقير سامة مثل الأمليات الخطرة ليس كالدعاء العمليات البطيطة والعلاج للأشياء البطيطة كل شيء له تأجيره الذي يناسبه هذا الارتحين القاضي وتأسين جباب التعليم لم تجمي أيديه فتجمي يده بالطبع والعدوان من هذا جدا وهذا يوجد بالأخصار وتجمل يده بالزهل بالمجاوزة للحديد المعتبرة بأن محضرة فيأتي إلى يجهله خارج عن تخصصه مثلا لو أن طبيبا متخصص في الأذن جاء لعلاج عينك فهي انت مائن الحين ليس من هناك صحيح هناك أمور يا أخوان حيد الأصداء يقولون العلمات الآن ما تخصص وكل طبيب لا بد أن تكون عندهم علمات عامة ثم يتخصص لكن نحن تكلم إذا انتقل من العلم إلى الأذن في تخصصاً في الأذن لا يعادل شيء إلا متخصصاً لكن الناس عند الأطباء طوابط معينة ويشتكم إليها ويرجع إليها الموارس والقواليم التي وضعت بالتجربة والاستقرار وضعها الخبرة إذا إلى خرج الطبيب عن تخصصه إلى تخصص سبيل سمه وتعاطى وعملها وذاول شيئاً يجب عليها القتوح إلى المتخصص وإحارة المريضة يرمز لكن هناك أحوال طارئة هناك أحوال مستثناء لها أحكام وطوابط معروفة في عرض يرجع إليها الشاهد أننا نظلم الطبيب إذا كان ويدني بالجهل إذا تجاوز سبيداً معلوماتي أو تكلف شيئاً أو مثلاً فعل شيئاً لا ينضع لفعله أو قصر في حرب صحة المريض مثلا مثلا الان عندنا اديه معينه توضع بتركيز معين عند الطبيب فعالج المريض وقصر في هذا التركيز او لم يخبر المريض بطريقه هذا الدواء او او اعطاها جرعات على مواعيد متدايه كل هذا حاجه جنائيه ولكن على التقصير وليس على التعدي والقصد نعم ان عرفت إن عرف حذكه كما ذكرنا وحذك الشيء إتقان وكونه ماهرا فيه وقال رحمه الله أن عرف حذكهم لخطورة الأجساد والأرواح الأنضغي لكني طبيب أن يتولى الطب أن ينضغي أن يكون حاذقا وأهالي أمانة ومسؤولية وليس لا, لا يجب من الشيات الأهلية عن نحنها طبيبا إلا إذا كان بجرجة من تحوق خاصة إلى كانت لتعاطى لتعامل مع الكثير من المام ينبغي على صاحب المستشفى أن ينصح لله وعمم المسلمين لا يتي بكل قضي والله سائله بين يديه ومخاسبه إذا وقفه بين يديه ينصرف في اختيار الأطباء لعلاج الناس يوقف بين يدي المام ويسأل عن لا يختار للناس إلا من يرضاه المنفس ويأمنه على نفسه وكما يأمنه على نفسه يأمنه على أنفس المسلمين وعلى راحهم وما يذاب يأخذ طبيباً لا يعرف منه الشذف هو طبيب لكن لا يعرف منه الشذف ويأتي ويضعه في موضع يعلم أن الكثير من الناس يراجعه ويحتاج إليه لذلك ينبغي ذهب حال أن يعرف حلق الطبيب وإذ قاله نصيحة للأمة ودفعاً للضرارين أن تركب على غير هذا الناس قال رحمه الله ولا رَاعٍ لَمْ يَتَعْدَلْ الراعي الذي يدعى الغنم أو الزهن له ضوابط اولا لا ينبغي أن يتعدى في رهايته للغنم وهو يعتبر أجيرا حاق الراعي يعتبر أجيرا حاق لا يضمن إلا إلى فرق بالتفريد أن يرى الغنم في أرض مصلعة فهذه الأرض المصلعة إذا أضحن الغنم فيها ويعلم أنها مصلعة ضمي لكن لو أمره صاحب الغنم وقام له إرعاها هنا وقم بالرعي في هذا الموضع إنه لا يتحمل بالإذن يسقط الضمان على الراعي كذلك أيضا يتحمل الراعي الضمان إذا قصر مثل التقصير في سقي الغنم وحفظ الغنم المريض إذا كانت الغنم المريضة أو الجهين المريضة وتحتاج إلى رعاية وحفظ في ذلك حكاماته أو كالثة أو في ذلك من الأمور مثل التقصير في أرضاع صغير الغنم وصغير البهن كل ذلك يجب الضمان تتقيد لتقيد الرعي بالأصول المتبأة في إجارة الرعي فإذا قصر في هذه الأصول وتساهل فيها حتى حصل الضرر ضمن وإذا تجاوز السدود التي خدت له وحصل الضرر ضمن إنا يتعدى وإنا أن يقصر لأن هذا الأصلين لأن هذه الأصلين هما يعني أغلب مسائل الضمان تدور على هذه الأصلين التعدل والتقصير فقال رحمه الله لنا راعي أي لا يرنى من راعي والراعي يقول يقال إنه جماهير بسلف الخلف حتى إن الشاجعي قال لا أعز أحدا ضمن يعني ضمن راعي لا يعرف أحد ضمن راعي راعي أجيرا خاص لأنك وكلته بالرعاية يسمى أجيرا خاص فما يعرف صليه وعلى هذا فإنه يده تعتبر يد ما لم تتعجى أو تدرد فما قرناه فيه من قبلنا